سألوا أهل الذكر إنكم سألو أهل الذكر إنكم لا تعلمون. ده ليه والله ما نجيبه أبو كان ببلجس الخروج كده لين جنجك بإمام عمر يود أجر حلاط كرت بشمشير راس تدكينه. لانه يقول عمر ان يكون هناك امر مسلم لانه يقول لك ان المسلمين يقول لك ان المسلمين يقول لك كخليفة المسلمين يقول لك ان المسلمين يقول لك ان المسلمين يقول لك ان المسلمين يقول لك ان المسلمين يقول لك ان نبي، يقول لك ان نهي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 ولكن هناك افعال اخرى للمساعده التي تتمكن من المساعده التي تتمكن من المساعده التي تتمكن من المساعده يا تتمكن من المساعده التي تتمكن من المساعده التي من المساعده التي المنامات من الصدور التي تمكن من روح ابن القيم روح ابن القيم ابن القيم سلف حارين أبو أبو أو كاته بداياته و هندش دلنا نسبة أو كتابة بو ابن القيم رازنية شو كإبن القيم مجوزي بيرشتر صوفي بوه بو. دعائ خواج وراء لسردستي شيخ لسان متميز هداياتي داو وازيله وهناو هاتو تسر منهجي السلف آية مع مصطفلان ومع مصطفلان أهلي حقن كام وابرس يا ليك اسم لنا سلف أوي كأهلي سلف بيتوا أهلي سنبيتوا أهلي حق بيت يا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 كذور بلا اهل السنه وحاولتي اهلي بدعبك او نوانا انا الحق بهم ولا كرامه يدي بيزناك اگر بيتو نازل من تفسير قران الشبابك ما دام ضلي با سنناك الاهل السنه حساب في بي عمر على دين خليله ايرش كركنوب وامرانيك دروستا ولكن لا اعرف ماذا هذا هو المكان الذي يقولون هذا هو المكان الذي يقولون هذا هو المكان الذي يقولون هو المكان الذي هو المكان الذي يقولون هذا هو المكان الذي يقولون هذا هو المكان الذي يقولون الرسم بسر فيس بوك دروس دا نوالا هيج بيوزناك إما كأسين ميواني زور جار لمالان تلفزيون اكيان لسر قراني يان فليما هربابة تجينا دروس دي تر إما چيبكن يان چيب لين ودعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أبقا كخوافر مبراك الله والحمد لله وصلى الله وصلى الله وصلى الله <تصفيق> إن كنتم لا تعلمون